ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء صم بكم عميم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله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 فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشرؤون به ويشرؤون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في مطونهم إلا النار ولا يكلمهم أولئك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 إن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد